بناء الدولة يتطلب حمايتها إن النبي صلى الله عليه وسلم ببناء دولته وشعبه عقيدة وعلما وعباده، وتثقيفهم صحيا وتربويا واجتماعيا وعاطفيا وانشغل الطواغيت بالعمل على قتل مشروع التوحيد الحضاري الذي يهفو إلى العالم كل العالم فالطواغيت يصرون على إعادة البشر للسجود للحجر حتى قال أحد الصحابة لما قدم رسول الله وأصحابه المدينة وآوتهم الأنصار رمتهم العرب عن قوس واحدة وكانوا لا يبيتون إلا بالسلاح ولا يصبحون إلا فيه لذا شكل صلى الله عليه وسلم بعض السرايا لرصد أي تحرك وثني حماية لدولته شكل أول سرية إلى منطقة العشيرة قرب ينبع قادها بنفسه ثم سرية الأبواء وهو مكان بين مكة والمدينة حيث وقفت المطايا بمحمد صلى الله عليه وسلم وهو طفل ليعاني لحظات موت أمه ودفنها هناك ما من تفاصيل صحيحة عن سريتي العشيرة والأبواء لكنهما مرتا بسلام أما السرية الثالثة فكانت موجهة إلى مكان مجهول وأفرادها من المهاجرين فقط لكنها أحدثت زلزالا صدع هيبة قريش بكى أميرها أبو عبيدة بن الجراح صبابة وشوقا لنبيه عند انطلاقه فأبقاه وعين مكانه صحابيا اسمه عبد الله بن جحش وها هو يتأهب للمسير ونبيه صلى الله عليه وسلم يودعه ويسلمه خطابا، لكنه يأمره ألا يفتحه إلا بعد مرور يومين انطلقت السرية وبعد يومين فتح عبد الله الكتاب وقرأه فإذا في إذا نظرت في كتابي هذا فسر حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف فترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارهم طوى عبد الله الكتاب وقال سمعاً وطاع ثم التفت لأصحابه فقال قد أمرني رسول الله أن أمضي إلى نخلة فأرصد بها قريشاً وقد نهاني أن أستكره أحداً منكم فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق ومن كره ذلك فليرجع فأما أنا فماض لأمر رسول الله لم يرجع أحد لكن في مكان يقال له بحران تلفت سعد بن أبي وقاص ورديفه عُتبة بن غزوان فلم يجد راحلتهما فانطلقا يبحثان عنها ومضى الباقون حتى وصلوا نخلة وفجأة ظهرت قافلة قرشية قادمة من الشام فأصابت المهاجرين بالارتباك فليس معهم أوامر بالقتال لكن واقد بن عبد الله التميمي تحمس فقام بعمل تحدث عنه العرب ووظفته قريش واليهود أسوأ توظيف فما الذي فعله المهاجر التميمي بالقافلة؟